بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم من لقوم يعلمون تنزيل آياته عربيا كتاب فصلت قرآنا ونذيرا بشيرا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 سواء للسائلين ثم ا س ت و ى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا او كبرها قال تاء تينا طاع فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه صاعقة م ث ل صاعقة عاد و م و د إذ ج ا ء ت ه م ا ل م ن بين أ ي د ي ه م ومن خ ل ف ه م أ ل ا ت ع ب د و م ا ل ا ا ل ا م ي ه ربنا لأنزل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ا ب ل س ه ك ا ف ر و ن ف أ م ا ع ا د و ا ف س ت ك ب ر و ا ا في ل أ ر بغير ض ا ل ح ق و ق ا ل و ا م ن ن أشد م ا قوة أولم ي ر ء الله أن ا ا ل ذ ي بآياتنا ي خلقهم قوة منهم وأشد وكانوا ج ح د و ن ف أ ر س ل ن ا ريحا صرصرا في أيام نحسات عذاب الخزي في الحياة عليهم لنذيقهم الدنيا في في و لفضيله ا ل آ خ ر ة أخزى وهم ل ا ي ن ا ب ل س ي و أ م اسماء ثمود فهديناهم ف ا ت ح و ا ا ل ع ل الله فأخذتهم صاعقة ا و ب م ا كانوا يكسبون ونجينا ا ل ذ ي يتقون ويوم ي ن آمنوا وكانوا ح ش ر أعداء الله ا إلى ل ن ا ر فهم ى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 قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء وهو خ ل ق ك موسوعه أ ل م ر إ ل ي النابلسي ت ر و ن أن ش ه د ع للعلوم ي ك م س ك م و ا ا أ ب ص ر الاسلاميه و د ولكن ظننتم إ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ك موسوعه فأصبحتم النابلسي ه م وإن للعلوم ت الاسلاميه فزينوا م بين أيديهم وما ه م عليهم القول فيه أ موسوعه م من قبلهم من قد خلت الجن ا ل إ ن إنهم ن ك ا ا خاسرين وقال الذين كفروا س ت م و ذ النابلسي ا ق ر آ و ل للعلوم الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و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 إن الذين ق ا ل و ا ر ب ن ا ا ل ل ه ثم ا س ت ت ت ق ا ا م و ن ز ل ع ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا التي ت ولا وأبشروا بالجنة ن ك م توعدون و نحن أ ل ي ا ء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 و ك موسوعه نزلا النابلسي للعلوم صالحا ا ل ا س ل ا م ي ن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 و ر محمد ر ا ت ن النابلسي ن شركه الهدى شركه ي ع الْعَلِيمُ و م ن آ ي ا ت ه ا ل غير ل ل و ا ن ه وَالشَّمْسُ و ا ل م ق ربحيه لَا ت س ذات مضمون ر اجتماعي إ ي ه ت ب د و ف إ ن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ي س أ م و ن ومن آ ي ا ت ه أ ن ك ترى ا ل أ ر ض خ ا ش ع ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء ه ت ز ت وربت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 لكتاب ع ز ز ي ي ي لا أ ت ه ا ل ب ا ط ل من ب ي ن ي ل ل و ل ا م ن خ ل ف ه ت ا س ل من, من ح ك ي م ح م ي د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 قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا ي ؤ م ن و ن آذانهم في و ق ر و وهو ع ل ي ه م م ع ا ل ن ا د و ن من مكان ب ع ي د و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ت ا ا ب ف خ ل ف فيه و ل و ل ا ل م ة س ب ربك ق ت ل ق ض ي ب ن ه م وإنهم ل ف ي شك ه م ن من فلنفسه ه مريب عمل صالحا و م ن أ س ا ء ف ع ل ي ه ا و م ا ر ب ك ب ظ ل ا ي ل ل ع ب ي د إ ل ي يرد ه ع ل م ا ل س ا ع ة و م ا تخرج م ن من ثمرات م ا أ ك م ه ا و م ا تحمل من أنثى و ء الله ا ع ا ل ح ي ن ى ي لفضيله ه م الدكتور م ا م د ن ا ت ب النابلسي د وضل ع اسماء الله وظنوا ما ا يسأم ل إ ح س ا ن من دعاء الخير وإن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 وأن الذين ك ف م و س و ع م ل و النابلسي و ذ ي ق ن من ه م ع وإذا أنعمنا ع للعلوم ى ا إ ن ن س ا أ ر ن بجانبه وإذا س ه الاسلاميه ش ر فذو د ع ء عريق قل أرأيتم إن ك ن ن ع ث م ك و س و ب ه من أ ض ل م ن هو في ش ق ا ق ب ع ي د س ن ر ي ه للعلوم ا ل ا س ل ه م أ ن ه الحق أ و ل م يكف ي بربك أ ن ه على كل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م في م ج ي ه من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط